فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسول أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويلي يوم إذن المكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بال ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلي يوم إذن للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء أو أمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء وَيْلٌ يومئذ للمكذبين الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ إنها تغمي بشعر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَعُودُوا لَا يَرْجِعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ